ساعدني يا رحمن اشرح صبري قرآن املأ قلبي قرآن العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن قرآن وصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن وصل حياتي قرآن تكبير للحافظ وهو صغير والله لعين قرير يحمل فجرا لينير لي بتلاوتي الأكوار <تصفيق> رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن لله لله يفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن